أجور يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موبوعة ونمارق مصفوفة وجراب مبثوثة أفلا ينظر كيف قلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت كدكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيقل إلا من تولى وكفر فيعلمهم الله عذابا أكبر.